اعملوا آ ل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم دل على موته إ ل ا د ا ب ة ا ل أ ر ض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 ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبء في مسكنهم آ ي ه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده و ا ط ي ب ة ه ورب غفور لقد كان لسبا في مسكنهم آ ي ه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروه ب ل د ة ط ي ب ة و رب غفور ف أ ع ر ض و ا ف أ ر س ل ن ا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خ م ط و أ ث ل وشيء من سدر ذلك ج ز ن ا ه م بما ك ف ر و ا و ه ل ن ج ا ز ي إ ل ا ا ل ك ف و ر ج ع ل ن بينهم ا و ب ي ن ا ل ق ر ى ا ل ت ي ب ا ر ك ف ي ه ا ق ر س ظ ا ه ر ر و ق د ن ا ف ي ه ا ا ل ح س ي ر فيها م و ا ربنا و ع ه النابلسي أ ن ف ه للعلوم ن ا أحاديث ه م ز ق ن ا ه م ك ل ممزق إن ف ا س ل ك ل آ ي ا م ي ن ف ي ذ ل ك لآيات لكل ص ب ا ر ش ك و ل